وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأُوِيلَهِ يَوْمَ يَأْتَ Ti tauiluh, Yqoolu llaaizin nasulu min qablu qad jaaat rusul rabbina bil haq, Fhaal lna min shufaa, Fya shfaulana, Fhaal lna 119. <تشفعوا> لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 111. ادعوا ربكم تضرعا وخفية 112. إنه لا يحب المعتدين 113. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات